قَالَتْ إِنَّ فِي هَٰرُوتَ قَالَتْ إِنَّ فِي هَارُوتَ ۖ قَالَ نُوحُنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا قَالَ نُوحُنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَن نَّجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ لَن ثم كانت من الغاب